بكت عيني بكت عيني على ذنبي بكت عيني على ذنبي على ذنبي, على ذنبي, على ذنبي بكت عيني عيني بكتا عيني على على على على ذنبي على ما كان على ذنبي وما لاقيت منك ذنبي يا ذلي يا يا ذل ويا صدلي إذا ما قال لي ربي أمستحي إني تتعصيني ولا تخشى من الاعتبا أمستحي إني تتعصين وتخفي الذنب عن خلقي وتأذا في الهواء قومي وتخفي الذنب عن خلقي في قومي